رمانيا فازد من الضن نسنين ومن المعز نين اولا كَرَيْنِ عَمَّ وَمَا أَمِنَ الْأُنْسَ فَيَنِي أَمَّشْتَ وَلَمْ عَلَيْهِ أَرْحَمُ الْأُنْسَ فَيَنِي نَضِيءُ وَنِيبَعِلْ مِنْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ கிம அ மன்மு